منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة وََجَعَلَهُم أَئِم مَ تَ وَنَجَعَلَهُوارثين وَنُمَكِنَ لَهُ فِي الأررض وَنُرِيَ فِعَونَ وَهَا مانَ وَنُ مَكِنَ لَهُم فِي الأرضِ وَنُرِيَ فِ الرعَونَ وَه مَانَ وَجُنودَهُمَا مِنهُمَّ كَوا يَحظَوُون وَأَوْ حَينَائِلَ أُم موسى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 لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤاد امي موسفرا ان كادت لا تبدي به لولا اربطنا على قلبها لولا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاختها قصي فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون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 فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌ مُضِلٌ مُّبِينٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْلِي فَاغْفَرَ لَهَ innahu huwal ghafurur rahim qala rabbi bimaa an'amta 'alayya falan akuna dhahiran lil mujrimiin fa asbah fil فَيَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَنْصِرُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فَلَمَّا طيش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى تريد تريد الا تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الْمَلَأُ يَئْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَخُرْجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَائِمَةُ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما Ba arche diba owning Diba wind in isnaby Il to diba I un teaching. himying'a hey screens, hiya إن خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا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 إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُ الْأَمِينَ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحدَ بْنَتَيَّ هَاتَيِّينَ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجَجْ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 لَذٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَامُ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ أَنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارَا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنْهُ نار لعلكم تستلون فلما اتاها نودى من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه Vaiバババババババババババババババババババババババババババババババババ baditty, مِنَ I am Saya Ola'sa, I am Allah R'abad Al'aактер, and I If ма рааха تهتز كأنها فلما رااها تهتز كأنها جانن ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف كَمِنَ الْآمِنِينَ اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا آمِنَ غَيْرَ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فرعون وملئه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 Sihru Muftara Woma Sibihna Bihada Fih Abai Na Al-Awellin Waqal Musa Rabbi A'lamu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 واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليمن فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقُبُوحِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 وَمَا كُن تَثَوِييَ فيِي أَهْلِمَدِييَنَ تَتْلُ عَلَيهِم آياتِنَا وَلكِ النَّ كُن مُرسِلِي وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا لِّتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أتاهم لعلهم يتذكرون ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا فيقولوا ربنا لولا Mrmalas tengo la tresa hadhh for what the siahtib rodzaju. Ya hangidwa sh객ad, haliYo the Alshol himself ha'e tibı لَمَّا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرٌ تَظَاهَرُوا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه, أتبعه إن كنتم صادقين فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعَلِمَ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَن أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ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 مَنَ نَبِيّ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا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 إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَقَالُوا إِنَّ اتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا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 وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مُتْعَنَاهُ مُتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 قَالَ الَّذِينَ حَطَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ لو انهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقولوا ماذا اجبتم المرسلين فعميت عليهم الانباء يوم فَهُمْ لا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ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 وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ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 بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَمِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ фаалиму анналь хакка лиллах ва ضل عنхумма ма кану яфтарун инна qaron kana min qawmi musa fabagha وَآتَنَهُ مِنَكُنُوزِمَا إِنَّ مَفَاتِ حَهُلََنُ م إِ مَفَاتِ حَهُلََنُ بِالْعصْبَةِ أُلِقُووَ إِذ قَالَ لَهُ قَوْمُ لَا تَفَحِ إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وَأَحسِن كَمَا أَحْسَنَ اللهَّهُ إلَك وَلَا تَبَغِلفَسَادَ فيِي الأرض إِ اللهَّهَ لا يُحبّ المُفْسِدِ وَلَئِنْ نَمَا أُتِيتَهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِمَّنْ قَبْلَهُ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً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 قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوْتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظِيمٍ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 فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ يقولون وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرْ لَوْ لَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَإِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا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 جاء بالسيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما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 وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ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 لا اله الا الله كل شيء هالك الا وجهه له الحكم والليه ترجعون الله